ها يعني عليها هي قلبك طاع ما يهمك فراقين يا فتشغله عاديه كل علاقه ود وعشرتنا منسيه فكرت بالحب ولا فكرت بي هاي ليش هيني عليك بعادي هاي ليش تنساني كلش عادي هاي ليش تنهل بحبك بعد بعد بعدي هاي ليش, ليش, ليش تسوي شي Miksi tarvitsin sinua? Miksi tarvitsin sinua? Miksi tarvitsin شهقت انفاسي انفاس انفاسي هاي ليش خيبت بيك احساسي هاي عليها هي قلبك طعبية بيهمك فلا اللي عجبك ضيعت اللي حبه ما من عك من فراق من وقتك مني بس تروح. ما هاي ليش ضيعت نفسك بيدك. Tiedä, on yksi,